يا ايها المزمل قم الليل انا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا او زد عليه ورد للقرآن ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان نشاء الثل الليل يا شد وطئا واقوم قيلا ان لك في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 فَضَّالُوا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرًّا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ